Oh, oh, oh. مش عايزة منك كسبتك ومصدق في كل حال من الحالات هفضل معك مصدق اللي عملته لي واللي لسه هتعمله مصدق خوفك عليا اللي مش بتمثله مش عايزة منك إثبتات ومصدقةك في كل حالة من الحياة حفظة معاك مصدقة اللي عملتوا واللي لسه تعملوا مصدقة خوفك علي اللي مش بتمثلوا و عشان كده لو يحصل ايه متطمنه و عارفه في داني احناينا و عشان كده لو يحصل ايه متطمنه يا حكيتي هديتي من ربنا هما في يوم هشوف مستحملك هشيل معك صعب ظروف ومقوي يا حبيبي اللي كتير جرحتك وبايوب بيقابلكني وكنت ع ما تقلي راحتك وفايو شلتني نتطمنا وعرفة إني في دمينا حنينا وعشان كده لو يحصل نتطمنا وعرفة إني في دمينا حنينا يا فرحتي يا دحكتي يا هديتي حیاتی، یاد حیاتی، من رب.